كلاهما غريقان غريقات البحر كلاهما قد غرق وكلاهما قد دعا بنفس الدعاء احدهما جيد عليه في البلاء حتى اغرق وجعل عذرة للمعتبرين واما الاخر فانه رفع عند الله تعالى وكشف عنه كرب اما الغريق الاول فهو ولي من اولياء الله تعالى بل هو نبي من الانبياء هو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام لكن الله تعالى قال التقمه الحوت إلا ما فقد أدخله إلى جوته أول ما وصل إلى قعر البحر سمع يونس تسبيح الحصى. فلما سمع تسبيح الحصى قال الله أفضع جل عنه في الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارتفعت دعواته السماء فقرعت ابوابها ثم قالت الملائكه يا ربي هذا صوت المعروف من عبد المعروف في ارض غريبة من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا عبد يونس قالت الملائكه يا ربي اتلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فكن جيد في البلاء قال الله تعالى بلى ثمنا قال الله عز وجل عن يونس فلونا انه كان من المسبحين ما كان من المسبحين ايام الرخاء كان من المسبحين فنفعه ذلك لما وقعت الشدة فلولا انه كان من المشدخين للبس في بطنه الى يومي بعثوني